الجمع الكريم والحضور المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستقامة على دين الله حلم جميل يراود كل شاب وشابة ولأنها من المفردات الطيبة الصلاح الاستقامة الطاعة فعل الخير الفضيلة العفة الأخلاق الكريمة كل هذه المفردات تظل حلم جميل وامنيه غالية أن يستقيم كل واحد منا على الخير والطاعة ولكن ثمة عقبات تعترض أجيالنا وتحول بينها وبين الالتزام الجاد والاستقامة الصادقة بعض هذه العقبات ترجع إلى الشباب أنفسهم ما يعيشون من حالة ضعف وعدم ثقة في أنفسهم ومقدرتهم على تجاوز عقبات الشهوات وكثير منهم يقول أريد أن أستقيم ولكن ما قادر أو أنا شيطان كبير أو الله لسه ما هداني أو بعد العملت ذا كله التزم إلى غير ذلك من عقبات سببها الشاب نفسه أنه لا يثق في مقدراته بل قبل ذلك قد لا يثق في ربه سبحانه وتعالى أنه يوفق وبعض هذه العقبات ترجع إلى البيئة والشلة والمجتمع ومن حولك وبعض هذه العقبات قد ترجع إلى الواقع المثبط كثرة التيارات تعدد الفصائل تباين الجماعات يقول انا أريد أن أستقيم وأريد أن ألتزم ولكن مع من ألتزم مع هؤلاء أم مع هؤلاء مع من ألتزم كل هذه التساؤلات أحب أن أنفذ إليها من خلال هذه المحاضرة أريد أن ألتزم ولكن الالتزام في هذا العصر بالذات يعتبر أصعب من غيره وهو الزمن الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الإمام أحمد في المسند لما قال إن الله لا يعجب من شاب ليست به صبوه اي ليس به شذوذ في العاطفه ولا في الأفكار والمفاهيم وإن الله لا ليباهي ملائكته بهذا الشاب يقول لله يقول الله في عرشه للملائكة فلان الفلاني في المنطقة الفلانية استقام لماذا؟ لأن المغريات من حوله كثيرة والفتن تحيط به أنا لا أكون مبالغا ان قلت عصرنا الذي نعيش فيه هو عصر المغريات والصوارف والشواغل بكل ما تحمل الكلمة من معنى بل أحيانا أقول هو عصر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هو عصر قوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود العبادة في أيام الهرج كهجرة إلي أي من عبد الله في أيام الفتن كمن هاجر من مكة إلى المدينة في عهد الصحابة يكتب له من الأجر أجر المهاجرين بل هو عصر قوله عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر لقلة الناصر ولندرة المعين وأخطر ما في ذلك أن طوفان العولمة أثرت حتى على اذواقنا دعك من الشباب التائه حتى الشباب الذي عرف المساجد وذاق طعم القرآن تجد في أنماط حياته وبعض وفي بعض اذواقه لا يخلو من التأثر بالغرب في أنماط الديكور في, في الأساسات الموجودة في البيوت في طريقة فرش وتأسيس المنازل في طريقة التعاطي للحياة نفسها قد لا نخلو من التأثر بطوافان العولمة أثرت هذه المسألة فكسرت الحواجز ورفعت الحجب فكان عصر الانفتاح يتعامل الرجل مع المرأة التعامل العادي والتلقائي بدون أجوب ولا حواجز الأمر عادي حتى الشريعة التي وضعت مصطلحات هادية في التعامل بين الرجل والمرأة وأول هذه المصطلحات مصطلح اسمه الفتنة الفتنة التعامل بين الرجل والمرأة قائم على الفتنة اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ما تركت بعدي فتنة فتنة شوف فتنة لكن الناس ما بتعامل مع مع مع مع مع هذا الإطار في إطار الفتنة وأنا أبشركم أن لدي رسالة مكتوبة سوف تنشر قريبا حول العلاقة بين الطالب والطالب الجامعية وحول مفاهيم الحب الطاهر والونسات والغراميات والعلاقة بتاعت الزمان الشريفة وعلاقات الصداء والخطوبة كل هذه على ضوء الكتاب والسنة سوف تخرج رسالة قريبة إن شاء الله حتى هذه المحاضرة يعني أطمئن الأحبة أنها مكتوبة وأنها مطبوعة وسوف توزع إن شاء الله على الناس لكن الذي أود أن ألمسه في ظل طغيان العولمه وتنامي التيار المادي وغياب اشواق الروح والعمق الايماني والغيب الجنة والنار تضعف معاني الالتزام الحقيقيه لان اهم ما في الالتزام واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ان تكون مستمر على عبادة وان تكون مستقيم على طاعة ولذلك أقول في ظل هذا الطغيان المادي أشعر أن أجيالنا من الشباب تعاني تعاني تناقضا رهيبا بين قناعات راسخة وبين مفاهيم إيمانية صحيحة في نفوسنا وبين واقع يدعو المسلم إلى التناقض كثير من الناس خاصة من الشباب إذا وقع في المعصية لا يكون مرتاحا ضميره يؤنبه ونفسه تقلقه وإيمانه يتعبه في نفسه فلا يشعر هو ذهب إلى المعصية طلبا للذة وبحثا عن المتعه فإذا بالمعصية تعود عليه وبالا شك وقلق وتعب وإرهاق ذهني وإلى غير ذلك ولذلك أشعروا أن أجيالنا في ظل هذا الطويان المادي والاختراق القيمي الذي حصل يعيشون هذا التناقض الكبير أبدأ بعد ذلك الحديث المباشر عن لماذا لا يلتزم الشباب كثير من الناس يود أن يلتزم ولكن لا يستطيع وهذا الكلام بالمناسبة أعني به حتى الشباب الذي يزعم أنه ملتزم كثير من الشباب أيضا يظن أنه ملتزم مع أنه قد يلتزم الشكلي الالتزام الشكلي ويستقيم الاستقامة الصورية في شكله حريص على السنة لكن القلب قد يحصل فيه نوع من أنواع الجفاء وهذا من إشكالات وإنعكاسات الطغيان المادي لإفرازات العولمه بمعنى كثير مننا يصلي الكثير منا يصلي ولكن يصلي صلاة الآلة ويتعبت عبادة الروتين دون أن ينفذ إلى جوهر وحقائق العبادة ولا إلى معاني الألفاظ والأذكار التي نقولها أشعر أن, أن مشكالا كبيرا تعاني منه الاجيال ولذلك أردت إسهاما لوضعي الذين الأولى وفتح الطريق امام الشباب ليستقيم وما وما اجمل الاستقامه ومن جمالها ان الذي يعمل بضدها يود ان يكون عليها وان الذي لا يستقيم لو انه اخبر بانه غير مستقيم لما رضي بمعنى لو في ذول بيسكر وأنت أتلوى السلام عليكم يا سكران ما برضى أولو في زول قلت أتلوى السلام عليكم أنت من الصالحين كيف لأن كلمة الصلاح والاستقامة يطلبها كل الناس حتى الذي لا يقيم عليها وهذا يدل على أنها ممدوحة ومرغوبة ومطلوبة ومقصودة وأن النفوس تهفو وتتطلع أن تكون من أهلها أرني شخصا منحرف يحب أن ينادى بالقاب المفسدين والمنحرفين والمجرمين والجني حرامي لو قلت لوين يا مفسد بيرضى إذن الاستقامة والالتزام أمر كلنا يريده طيب قسمت بعد هذه المقدمة المحاضرة إلى عوائق وعقبات في طريق الالتزام ثم منارات ومعينات على الالتزام وكما أسلفت أن هذه يعني الإفساد وإخراج الإنسان عن الطريق الصحيح الشلة والخلة والصحبة والمجتمع تلعب فيه دورا كبيرا المفاهيم الخاطئة تجاه الالتزام والاستقامة تلعب دورا كبيرا المجتمع ومن حوله يلعب دورا كبيرا الشيطان ووساوسه وتهييج الشيطان وضربه على أخطر الأوتار الحساسة في الإنسان تعرفها الشهوة أخطر الأوتار الحساسة في دواخل الإنسان الشهوة يضرب عليها الشيطان على هذه الأوتار ضربا يهيج الشهوة في نفوس كثير من الشباب والأجيال في تقدير أول المعوقات والعقبات في طريق التزام ضعف الإيمان إذ أن قضية السلوك والأخلاق ترتبط ارتباطا قويا ووثيقا بقضية الإيمان واليقين والمعرفة فكلما كان الشاب أعظم ايمانا كلما كان أكثر وأشد وأقوى التزاما وهذه قاعدة عندي راسخة قال الله عن الفتية إنهم فتية آمنوا بربهم وبعد ذلك وزدناهم هدى اتت الزيادة بعد وجود القاعدة والأرضية الراسخة من الإيمان ما هو الإيمان أختصره لك في تعظيم الله عز وجل وإجلاله والإقبال على الله بكلياتك والخضوع له سبحانه وعندها فلا تؤثر رضا أحد على رضاه ولا تؤثر حظ نفسك على حق ربك اذ أن حق الله الاستقامة وحظ النفس التمادي في الشهوة وأن تزدر في الغيء وهذا من الاشكالات. ابن القيم رحمه الله باعتباره من أهل السلوك والتربية يرى أن الشهوة من أكثر المعيقات بمعنى يخوانا الشهوة ينبغي ان لا ترتبط في أذهاننا بالشهوة تجاه المرأة أو شهوة المرأة تجاه الرجل لا شهوة الأكل شهوة الشر شهوة النوم شهوه النظر حتى فضول النظر كما نظر للنساء برج ماشي في العمارات دي يعني والله يا سلام الاماره دي طراز طراز المهندس عمل دي تمام يا سلام والله لطيف اللون ال... بيقول أنا ما بعرف الألوان اللون البيج ده جاي تمام مع بعد ال... المساله دي. دي دي نفسها شهوه يعني مساله مبدا الشهوه التي هي الميول الشهوه القائمه على الميول من اعظم اشكالاتنا هذه الشهوات هي التي تعيق الانسان عن الالتزام لانه عنده شهوه معينه شهوه في مشاهده فيلم يمنعه هذا ويقعده عن اداء الصلاه في وقتها او حتى عن صلاه الجماعه شهوه الانس مع مع والسمر الشهوات الكثيره يقول ابن القيم تواجه الشهوات التي في النفس بعدد الإيمان أهم شيء عدد الإيمان ومصابيح اليقين المتقدة بزيت الإخبات اليقين إذا كان عنده مصابيح المصابيح دائران زيت هذا اليقين الراسخ الذي يجعلك لا تنظر إلى الشهوة باعتبار أنك فقدت شيء عظيم إخوانا في الكتير من الناس لمن يعني يكون ملتزم ويلقى الناس قاعدين يعملوا والله الناس يلحضون يا أخي ده ما ملتزم زود ملتزم لانه يا يلتزم الا لما يدرك ان واسع احسن منه اصلا في الدنيا وهذه درجه درجه عاليه جدا من درجات الانس بالله يا اخي انت تانس بالله وغيرك يانس بالبشر انت تقوم الليل تناجيه ابو سليمان الداراني رحمه الله يقول اهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم أنت تناجي الله في جو الليل وفي هذه الساعة وذاتها مجموعة اجتمعوا على فنان يرقصون ويتمايلون ويقول لهم القائل ما زال الليل طفلا يحبو فرق بين ليلك وليلهم ولذلك قال أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم كان يقول الحسن البصري أهل الليل أنظر الناس وجوها لانهم خلو بالرحمن فكساهم من نوره لا يمكن ان تقارن هذا هذه المتعه الروحيه العاليه وهذا الاقبال القلب الكبير على الله والخضوع له بمن يعبثون ويلعبون سبحان الله اصلا ما بتلقى ناس حضروا حفله وصلوا صلاه الصبح حاضر ناس الحفله دي بعد ما الحفله, الحفلة في الغالب بتجي الساعه 2 صباح يمشي ينوموا ما لا جاني ناس حذروا حفلة قالوا يا خلاص الفجر بقليه ساعتين ثلاثة كده ننتظر لحد ما صلي الفجر والنوم لأنه شغل الرحمن وشغل الشيطان ما بتلمسه قالوا بيحضر الحفله ده نادي يصلي الفجر حاضر وفي ناس من, من, من, من هذه الاشكالات انه يمكن الأخوان الواقفين يعني يعني وراء ممكن يجي يجنبوا هنا قدام. أنا ناقشت لي شاب لأن شاب طيبين يعني شاب كويس وفاضل وفكته راكب معه بناك شو جاد المناسبة على صلاة الفجر أهد الصن الفجر وكده قل والله ما أقعد الصن الفجر دي مش كنتين وحيدة قل والله يا شيخنا لا عندي علاقة مع بنات لا بسجل ولا أي حاجة أنا بس مش كنتين صلاة الفجر قلت لأيام الامتحانات قاعد ساهرة قال لي قاعدة ساهل قلت لأ اعتبر نفسك ممتحن مع رب العالمين في ناس الساعة ثلاث صباحا ممكن يصحى أيام الامتحانات دي أيام الزنقه ممكن يصحى الساعة ثلاث صباحا ويجرها لحد الصباح ما عنده مشكلة قال بيخليك تقوم صلاة الفجر شنو انت ما في امتحان دائم مع ربنا بعدين عدم معرفة قيمه صلاة الفجر في وقتها اشكال للناس يا اخوانا صلاة الفجر فرق قبل صلاة الفجر سنة سنة الفجر ركعتان قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها دنيا انتظرنا الدنيا, انت الدنيا العالمة نحن نقعد في فوق الآن هذا عصر من عصور الدنيا زمن من أزمنة الدنيا أما الدنيا منذ أن خلق الله الخليق إلى يوم القيامة يسمى دنيا نحن الآن في جزء من الدنيا ركعتين من الفجر قبل الفجر تساوي الدنيا أحسن من الدنيا وما فيها الدنيا الآن كده الدنيا كلها خليها كان فيها قصر سليمان يا أخي سليمان سنة ألف قبل الميلاد يعني عاش سليمان تقريبا سنة ألف قبل الميلاد سنة ألف قبل الميلاد بيجيب عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر تقول لي موبايل موبايل شو يأكل عيش الموبايل تغير. عرش قدر ده والعرش ذاته لما نجابه فلما رأاه مستقرة يعني العرش الجميل اليمن خدت له في فلسطين فاتقعده ما تحرك حسن الناس دخل دولاب من بر في البرد دخلوا جهو القوبة يقول لي خد دولاب ده ما قاعد كويس خدت له حجر ده جاي يا أخ السليل إلا يخدت له حجر بيتحين العرش ده خدته فاتخدت ما زاله زاته بس قعده زي تقول بس مصمم منه يجنب في المحل ده وفي الزمن ده عنده قصر ممرض من قوارير قصر من جزاز جزاز أملس الملكة يا أخوان الملكة معناها تحسن التعامل مع التقنيات الموجودة يعني ما أهل زوجة جاي من الريف زوجة جاي من الريف ده ممكن ما يعرف دي ملكة وبعد ده لما رأت القصر حسبته لجة وكشفت عن ساقيها أخبرت أنه قصر ممرض من قوارير قصر من جزاز كان قبل ألف سنة قبل الميلاد يعني قبل أربع ألف سنة كان في قصر في فلسطين من جزاز وريني وين في قصر من جزاز في المنشية ولا في باريس وريني وين القصر من جزاز ده وبعد ذلك القصر ده وحق نبي بعد ما قعد لأنه في النهاية الدنيا إخواننا شوفوا المعاني بتاع الإيمان وعدد الإيمان والثقة في الله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب وإقباله على الله بالكليه هذه معاني مطلوبة خاصة في هذا العصر لذلك الركعتين قبل الفجر أنت أدل الدنيا مساحتها وأدل الاخره مساحتها المشكلة احنا الدنيا تستغرقنا يعني نعطي الدنيا مساحة أكثر مما يجب إذا كان ركعتين قبل الفجر يعني الرقيبة خير من الدنيا وما فيها ياخد الدنيا دي فيها كم كل طف في العالم أحسن كم طف في العالم وين الرقعتين دي خير من الدنيا كلها بهم عاملة وبهم حد الدنيا فيها كم عربية كاملة فيها كم بنك مركزي فيها كم شركة بتاعه نفط فيها كم دولة فيها كم عماره في نيويورك انت قال عماره المنشية دي بتاكل عيش مع عماره نيويورك عماره المنشية دي بتاكل عيش مع ناسه بده والحاج يوسف لكن مع نيويورك كنت عيش يا اخي العمارات الدنيا دي كلها والعربات الموجودة قال لك رجعتين خلوا من الدنيا ما فيش ضيع صلاة الفجر اللي الفرق لي لي لي لمجرد سحوة النوم هذا إشكال وآ وأنا أود أن أقول شيء إخواننا أهم ميزة للإيمان في تقديري أن الإيمان يسهم بالنسبة للشباب في قضيتين أساسيتين القضية الأولى الاستقرار الفكري لدى الشباب كثير من الشباب يعاني بلبلة الفكرية والله نحن الشباب يقول لك يا شيخنا أها أنا دعني ألتزب أبدأ بيشنو واحد يقول لك دعني ألتزب النقاب فيه خلاف أتنقب ولا ما أتنقب يا شيخ واحد يقول لك أنا أبدأ بيشنو الشباب الآن يعاني منازمة بل بل فكرية حقيقية كوز راسه جائر هو يريد أن يستقيم يقول لك أدعو إلى الله المجتمع الأهل الأسرة الشلة الصداقة التي كنت فيها كثير من الإشكالات ترد عليه ولذلك الاستقامة بتريحك الإيمان ده بريحك من حيث البلبل الفكرية ثم يسهم بعد ذلك في الراحة النفسية وفي تفجير ينابيع الخير في نفسك يعني أنت كلما كنت أشدت تعظيما لله كلما كنت أكثر خوفا مراقبا له في السر والعلم مجتنبا للعصيان مستقيما على أمره مباذر إلى طاعته بإقبال ونهم وبكليات وراحة وطمأنينة وسكينة ولزة ومتعة يا أخي نفقد في عصرنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أهم ما في الحديث أنه يؤكد أن الإيمان حلاوة أين حلاوة الإيمان إذا ذكرت الله هل أنت تجد لنفسك قيمة عظيمه وتشعر أنك تمجد الله وتعظمه الشمس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 والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى ربا ليس ينساه هل تشعر بأنك فعلا تحب الله وتمجده وتعظمه وأن وأنك قريب من الله وأنك تسأله تحس بأنه قريب منك وأنه يسمعك وأنه يعطيك وأنه يقبل عليك ويسمعك هذه المعاني أخواننا أنا مصل إنه التيار المادي الكبير والحياة سريعة الإيقاع أوجدت الإنسان الآلة والعبادة عبادة الروتين الزور برنامج شنو كده ورين البرنامج شنو بتقوم الصلاح تتسوى تشرب الشاي بل او أو بالبسكويت أو بالقرقوش أها تاني لبستة مشيت لجامعة مع المواصلات شغال غنى جي سائل عربيتك جيت راكب ركشه جيت الجامعه دخلت وطلعت وقت الفطور مشيت الكفتير اشتريت اشتريت سندويتش واشتريت لجي حاجه بارده الظهر الزه مشيت صليت طلعت بعد الظهر وهكذا دوامه لما ترجع ترجع في اخر اليوم في آخر اليوم مجهود ذهني مضني وتحب وارهاق نفسي عالي لا تملك الا أن تنام وأن ترقد واليوم الثاني بذات النمط والروتين أين ذكر الله أين حب الله أين المبادرة إلى فعل الطاعات أين فعل طاعات تلتمسها إخوانا الرضا عن واقعنا ودسو فأتحدد عنه من أكبر إشكالات الالتزام كثير من الناس تقول التزم يوغ مالنا أنا حسم أكويس وأصلي الصلوات الخاصة في الجامعة تجهجبون ما يكون يا ناس أنا حسم أكويس مالي عليه؟ هذا قد رضي عن واقعه هذا يعني لن يستقيم لأنه أهم شيء في الاستقامة اتهام النفس بالتقصير وتعظيم الجناية وتعظيم الله عز وجل ومشاهدة مننه ونعمه تشعر أنك مقصغ مهما فعلته طيب ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الإيمان هل وجدنا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أن الله منه كما يكره أن يلقى في النار ذاق طعم الإيمان إخوانا الإيمان ده عنده طعم عنده حلاوة راحة وسكينة وطمأنينة وخير دوما وبل تجد الإنسان وصل درجة من اليقين أنه بعد ذلك لا يصيبه الشك وهذا معنى ربط القلب وربطنا على قلوبهم. يعني بعد ذاته من كثرة ما بيجة الشهوة لا تؤثر فيه ما بتأثر بيجة أثرتها نهائيا هذه درجه عاليه من الثبات طيب لكن السؤال الكبير الذي ينبغي أن لا يغفل إذا كان أكبر معوق لعدم الالتزام هو ضعف الإيمان كيف نحقق كيف نحقق الإيمان في نفوسنا وحياتنا والله هذا السؤال سؤال كبير جدا وأنا أعطيتك أعطيتك في هذه النقاط النقطة الأولى التأمل والتفكر والنظر في ملكوت الله وخلقه وبديع صنعه سبحانه إخواننا ربنا خلق الخلق جميعا والخلق ليس إنسا ما البشر نعيش في النهود لا الجد والكائنات والدواب سبحان الله اخواننا تخيل الفيل الفيل ده كبير ولا ما كبير كبير مشى انسان ومشى فيل وقع اقدام الفيل على الارض أخف وطأة من وقع اقدام الانسان الانسان بيضغط على الواطه اثر من الفيل يعني الزبزبات اللي يحدث الانسان على الارض لما يمشي اكبر بثلاث اضعاف من اللي يحدث الفيل ليه لان اقدام الفيل خلقها الله مصممه انها في شكل ايات امكن القرابه 21 ايه عشان كده الفيل بجسمه ده كله كان بيمشي على الوطد أول حاجه تكسر قرعه كسر اقدامه الخلق ده كله في كائنات ضخمه في قاع البحر وكائنات صغيره دي كلها رزق ربنا وبيكتله في مواعيد كل واحده براها يا اخونا ده كنت كبير المجرات الضخمة الكائنات العظيمة التي خلقها الله يعني يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل إخواننا ربنا داء تامل تامل خلقه عشان تصل الى درجه عاليه من الايمان لا اله غيره ولا شيء يعجزه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبن ولا يكون الا ما يريد خالق بلا حاجه الخلق كلهم خلقهم ولا يحتاج اليهم ولا يستعين بهم على قضاء حوائجه بل كلهم يستعينون به يا عبادي لو أن إنس أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وطلبني كل واحد مسالته وأعطيت كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في بحر يا عبادي إنكم لم تملكوا ذري فتضرونني ولا تملكون نفعي فتنفعونني أخواننا الناس ده كله يتكلموا في لحظة واحدة وأي ذو لغته وكل ذو عنه طلب بره يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفرن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ده دا, دا عربيا ده دا رجح في الامتحان وده دا يمر وده عيان دا, دا, دا يبقى ااا كويس عايز الدوا وده داير دا دا ربنا استحنيه ذريته وده داير دا دا دا كده كلهم أي جوال مشكلته بنا يسمعهم في لحظة واحدة ويجيبهم جميعا خالق بلا حاجة رازق بلا مغنى يعني بدي ما حصل وقف الرزق يومين قال يا أخواننا لحد ما نفتح المخزن الكبير الثاني مما الله خلق دون رزق دماشي حصل قالوا يا أخواننا كده انتظرونا شوي بس دون يومين ثلاثة لحد ما المخزن كملة فضل مخزن كبير كده نفتحه الرزق دماشي كويس وبعده مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة يميت الخلق جميعا الأنبياء يعبد اللههم ولا يتردد وباعث بلا مشقة أن شوفت القي شوف القيامة دي اليوم الآخر ده قضية كبيرة جدا سكتة الجاف في القرآن مليانة اليوم الآخر من القيامة يعني شوف في قصار الصور عما يتساءلون عن النبي العظيم بعد والنازعات غرقة والناشطات نشطة بعد ذلك يتكلم عن شنو يتكلم عن القيامة فاذا هم بالساهرة بعد ذلك يتكلم إذا السماء فطرت إذا الشمس كورت تكلف في يوم القيامة إذا السماء شقت كله واليوم الموعود وشاهد ومشهود القيامة دي أخذت حيز كبير ليه ياخي الخلق مما الله خلقه وعادن وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كلهم بيقوموا وفي البهائم البهائم ذات ربنا بيبعثها يا اخوانا البهائم اللي الجزارين بيكونوا لو جبت الجزار قلت له البهايم اضبحتها وهنا ما بعرفها يا اخي تلقى خروف ناس اكلوا كمونية منه وناس شاروا منه ربع كيلو عشان يعملوا بيه حله ملاح وناس اشتروا كبدة وناس اشتروا الراس وناس عملوا شنو وناس اشتروا كوارع الخروف الخرفان دي كلها يوم ربنا بجيبها وخلق الناس والجن والانث والبهائم بعثها بلا مشقه كخلق وكبعث نفس واحده ذلك اخواننا اولا التامل ثانيا استحضار القلب والتفكر في نعم الله وآلائه داء بقول الايمان ثالثا حضور مجالس العلم والذكر لا فان الذكر تنفع المؤمنين عند أثر في الإيمان ال ال الوعظ الآيات المقرؤة وتدبر القرآن ثم مجاهدة النفس بالنوافل والطاعات والأذكار وصنوف العبادات المختلفة كده انتهينا من المعوق الأول وده كان أكبر معوق ولذلك يعني أخذ أكبر مساحة في ضعف وعدم الالتزام المعوق الثاني ضعف الإرادة واستعصاء تكاليف الدين ضعف الإرادة هو يزو... يا يقول لك يعني الشيطة كثير خلص صلوات ونوافذ ونقلق قرآن ونخلي الحرام الشيطة سيفه كثير وهذا نتيجة لضعف الإرادة وهذا يظهر أثره في قصوة القلب وفي جمود العين والاسترسال مع الغفلة مما يشعر الشاب بأنه ضعيف أمام الشهوات وإزاء المحرمات مع معرفته ويقينه أنها حرام وإخواننا و... جلبي خلي الشاب يقول شن تقول له التزم لو ناقشت نقاش موضوعي الانتزام رأيك في شن يقول لك أحسن حاجة التزم يقول لك ما قادر ما قادرني. لي أو يقول لك شيطان شن أنا شيطان كبير خلوني أنا شيطان كبير أصلاً قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا فإذا قوي الشيطان على إنسان يعني أنه أضعف من الشيطان في حالة من الضعف أضعف من الضعيف الشيطان ضعيف وكيف جئ ما قادر مع الشيطان معانا إن أضعف من الشيطان لأنه الشيطان في طبعه ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيف طيب كيف نعالج ذلك ما هو علاج ضعف العرادة واستصعاد تكاليف الدين العلاج الأول العلاج العلمي علاج مرتبط بالوعي والمعرفة أن يعلم أن الموت قريب وأن الأجل لا يغيب وأنه غدا سيلقى الله يخوانا شوفوا النبي سلم تحدث عن رجل ذكر الله خاليا قال ففاضت عيناه براه بس قاعد مع نفسه تذكر الآخرة والقيامة وما هو عليه من المعاصبك فلا بد من أن من تذكر الموت ان ينظر الى من استقام امامه من الصالحين والاخيار هل في ناس مستقيمين حياتهم ما فيها عبث نعم في طيب كيف قدروا كيف تغلبوا على شيطان هذا يقول لك سلوا في ان تقوي من عزيمتك ومن ارادتك ثالثا ان تثق في نفسك ولكن اقول قبل ان تثق في نفسك ينبغي ان تثق في ربك ان تستعيذي مولاك الكريم انت تريد الاستقامه تقول كل يوم اهدنا الصراط تطلب من الله جل جلاله ان يهديك الى الصراط المستقيم فثق في أنه سيهديك لما تثق في الله انت قلت له اهدنا تاكد بعد بعدك سيهديك امشي طوال في, في, في طريق الهدايه وتأكد ان ثق في نفسك بعد ذلك وثق في ربك ده العلاج الأول العلاج الثاني العلاج العملي والعلاج العملي أن ينخرط في البرامج الإيمانية والدعوية يعني أنت عشان تخرج من ضعف الإرادة انخرط في برامج إيمانية ثم لابد من مجاهده النفس وعدم الاستسلام لها والذين جاهدوا فينا بعد ذلك بتجي الهداية قال لنهدينهم سبلنا سبوا لنا أبواب الخير إخواننا عدم الخير عدم فعل الخير حرمان وفعل المعصية خزنان ورؤية طاعة أمام عينك والانصراف عنها شقاء ذا كلام مؤكد 100% طاعة قدامك ما قادر تعملها انت محروم الله ما وفقت زي يجب ما بيشبه يشبه الطاعة معناها معصيه قدام عينك عارف حرام تعمله انت مخزول ربنا خزلك رفع يد منك ثم عدم المبادرة إلى الطاعة نوع ضرب من ضروب الشقاء والله يا اخواننا في كثير من الناس عياذا بالله ما موفق هذا من عدم التوفيق هذا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبوا لنا وإن الله مع المحسنين اخواننا السبل سبل الخير تبقى ميسرة قدامك داير تصدق ما بتكوس لك زول تصدق له تلقى طوالي يجيك طوالي تطلع صلقة هديو أنا في شغل فجاه الأذان أزل طوالي تخلع يدك من أي شيء وتمشي طوالي المسجد وتقني بدري بدلي القران القرآن يخي داء داء داء في زول ممكن يقنب في جامع بعد ما يقنب في الجامع تجوى الجامع بيتلفظ في المراوح دول جامع يا ما تقول لك كلاما ينفع في الأخرة يعين في المراوح ويعين في الهناي ويهبش في الموكب ما جادر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إذا الله والله أكبر يا أخي ضعف وضعف شديد في هذه الإرادات ولذلك لا بد من المجاهدة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر سأل الصحابة أيكم أصبح اليوم صائما الحديث في صحيح مسلم قال ابو بكر رضي الله عنه انا يا رسول الله قال أيكم عاد اليوم مريضا قال ابو بكر انا يا رسول الله أيكم شيع اليوم جنازه قال أنا يا رسول الله قال أيكم اطعم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا يا رسول الله قال ما في امرئ الا ادخله الله الجنه المستغفر لو انا مش بنقصد عمل الصالحات إن عمل الصالحات من الص... من بعد الفجر لحد صلاة الظهر كان عمل الكلام كله أنا وأنت دليل الشهر عشان نعمل الشغله دي كله عشان نجلنا جنازة يعني الجيم من وين الجنازة نجيبها من وين ما منرجع هقول ديت الجنازة ماشينا شيء عناها أم كمان نجلس تزور عيام زات تزور وأم يوم الجنازة جيك تصبح من الصباح ضربت شايك و... وفطرت زاتها هتصبح صايم كيف هشيعتها الصوم فات يا اخي لا يكون هناك توفيق هناك توفيق شديد زول يعمل هذه دي كلها لحد صلاة الظهر يكون أعمل أعمال هذا كله كده انت قول متى معنا في لا خلال الجنة أحرص يومك تصبح صائم طوالي أحرص تمشي تكوس زول مربان وفي نفس اليوم قبل المغرب المهم ده كله يتم قبل المغرب ما ضروري لحد الظهر لحد المغرب في وقت المهم يتم في اليوم تمشي تشوف ليك جنازة تسيعة شاء الله ما عندك مع علاقة المواصلات الحاقد جيت ناس في الرمايه قاعدين يدفنوا وقف لكم ساري وخليك صايم وانزل تشيع معهم ولا على تعرفه وزاد وزاد وتحسب بعد ذلك شوف لك جليشات من وين وين بس بوستك زول مسكين تديه له اعمل كده يعني شوف لنهدينهم سبلنا وشوف انا اكلمك في هذا ال ال ال ال ال ال ال العلاج الركون الى النفس شر ابن القيم رحمه الله يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان والنفس عدو بين جنبيك وسنة الجهاد قاتل الذين يلونك ما الذي يليك قبل ما تجاهد لك الشيطان ولا دنيا أول حد جاهد نفسك قال أو بكر الصديق رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته البكره نفسه ويشوف نفسه مقصر ويلوم ويعاتب نفسه كثير في ذات الله يصلي ويقول دي صلاة ما بتشبهنا قصرنا في الصلاة والله لكن الناس المطمئنين الذين امنوا وكلا الله يقول لك يا زول الجنة دي نحنا خاشينها لا قعد نسلي لا قعد نسلي وما قعد نغلط على زول وصلي من صليها دارين مننا شنو شيع جنازة واطعم مسكين وصوب هنا الجنة دي نحنا خاشينها خاشينها. دا أمن مكر الله أمن مكر الله من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته هذا قول أبوك رضي الله عنه طيب المعوق الثالث غياب المفهوم اليقيني للآخرة إذ أن النفس تنزع إلى الفجور وهي عند غياب الراجع والخوف من الله تستمر في العصيان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لما تردد في أمر القيامة يسأل أيانا يوم القيامة طيب ما هو العلاج يخواننا غياب المفهوم اليقيني للآخرة العلاج شنو أول حاجة يخواننا غياب المفهوم اليقيني للآخرة شنو الآخرة تكون قريبة معروف ابن فيروز الكرخي رحمه الله صلى بالناس صلاة الظهر لما جاء صلاة الظهر قدم أحد الطلاب الطالب قال سأصلي الظهر وفي العصر لا تقدمني قال أتؤمن أن تعيش إلى العصر اعوذ بالله من طول الأمل إنه يمنع حسن العمل أقيمت الصلاة وقبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس قال حسبكم والناس وقوف هرع إلى بيته دخل ورجع ثم كبر وصلى بالناس وبعد الصلاة قال لعلكم فزعتم ذكرت أن في بيتي ستة دراهم فذهبت وأوصيت عائشة أن تنفقها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده قلت قال صلي اذكر القروش ما قال ننفقه بعد ما صلي قال أمكن نموت في الصلاة ديبالي الله يسألني يقول لي, لي كاعدة ستة دراهم ما أنفقتها أمشي أقول لي الله شنو قال خضور المفهوم اليقيني يساعد على الاستقامة المساعدة يعني عجيبة وعلاج ذلك بالبصيرة في الوعد والوعيد بمعنى أن تجعل الآخرة قريبة وأي حدث أمامك أربط بالآخرة دي دي, دي دي مشكلة الآخرة ما تكون غائبة الإنسان ما بيذكرها. يكين نشوف النبي سلم يقول ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها أي شيء في حياة السنة يذكرهم بالآخرة لما يشوف له النار مولعة في الشارع والمطايف وافين يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم اللهم قينا عذاب النار يسأل نفسه بلا وبينه وبين نفسه. يقول اللهم قينا عذاب النار شوفك كامده كيف مشى مركز عفراء للتسوق لف وشاف المحل مكيف والناكتير يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة إذا كان دا نعيم الأتراك والسودانيين كيف نعيم رب العالمين تخش تعجبك المطايب قول في الله الاخره كيف دي الدنيا الاخره كيف الجنه كيف اربط طوالي كويس قاعد في اوضه ظلمت استعيذ بالله من ظلمه القبر وهكذا قص على ذلك دايما تربط الاحداث من حولك بالاخره طيب المعوق الرابع والعقبه الرابعه في الالتزام بعض المفاهيم الخاطئه عن التدين ودي انا هركز عليها بعض المفاهيم الخاطئه عن التدين واحد ظن بعض الناس أن الالتزام تشدد وان الالتزام الجاد بتعاليم الإسلام غلو وهذا هو قوله عليه الصلاه والسلام بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الالتزام الحقيقي وتطبيق تعاليم الكتاب والسنه اولا فيها موجه او مؤشرها المؤشر الاول انها ممكن تطبيقه والا لو ربنا نزل كلام ما ممكن يتطبق معناه اجبر كلام ده لا له يعني لا تسافر امراه الا مع ذي محرم الكلام ده قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ودين لحد يوم القيامه تطبيقه ممكن تطبيق هذا الكلام ممكن لو قلت هذا الكلام صعب جدا ما بيطبق معناها النص دقاعي عبارة عن حشو ما عنده معنى كلام فارغ ما كان يتقال من الأول ذاته بعدين هو هذا النص يعلم النبي سلم أنه سيخاطب الأجيال المختلفة متأكد مثلا كان لما قال هذا الكلام فالدين يمكن أن, يمكن أن أهم شيء لا تشعر أن دين لا يمكن أن ينزل على أرض الواقع الدين يمكن أن ينزل على أرض الواقع وجليله وجوده في الكتاب والسنة ما جعل عليكم في الدين ينشره اي شيء قاعد ما بجيبه لكم كون جابوا معناه الشيء ده ممكن ممكن يعني هو ينفذ لكن من اين ياتي هذا الظن يا اخواننا المجتمعات الفت نمط معين في الالتزام والتدين الدين مناسبات يجي المولد الناس يضربوا حلاوه سمسمي والعروسه والاستا والاسد و لا كوم شنو في شنو ثاني حلا مولد مبسوطين انه اقاموا الدين وحرروا فلسطين طالما عملوا مولد الرسول في في الميدان وجات وجات الكش النوبات والانوار والاعلام يا اخي يا اخي ده مولد مولد ترغفوا ان سواله الثياب السمحه الفاخره والاولاد والشباب والصفافين والمشاغل وال وال التعثي البنات دبوا للرسول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دي فوضة والله دا والله دي اساءه والله لا ينبغي أن يحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة يتخيلوا انه حتى جمسة كان جام وجلبوا لدى يخشها تخيمة يخشها تخيمة طريقة طريقة ولا يخش خيمة الحكومة ولا يخش خيمة حكومة ولا يخش خيمة يخش خيمة دزات دليل على إنهم من الدباطل طريقة الرسول واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون بس يعني مناسبات سمع له شريف بتاع فينا دخاله تديم أنه يسمع سرير بتاع مديح طالما ما بيسمع الأغاني وبيسمع المديح ده شايف نفسه ملتزم ذات بالتزام شديد ده إخواننا إشكال هذا إشكال المجتمع ألف نمط من الالتزام الخروج على نمط المجتمع كأنه خروج على الدين وليس خروج على الدين هو إرجاع الناس إلى الدين الصحيح وهو خروج على ما ألف الناس طيب المفهوم الثاني عند الشباب الالتزام بالسنة والحرص عليها من القشور. تقول التزم بالسنة أحد صل عليها يقول لك يخدق قشور. طيب الرد يلزم من قول الشعب أن رسولنا جاء بالقشور وهذا كلام خطير جدا على عقيدة الإنسان. طيب ده مفهوم من المفاهيم الخافية المفهوم الثالث. الظل أن الالتزام الجاد والعمل للدين يعطل من الدراسة الأكاديمية أو يعيق أو يعيقها والأهل لا يريدونني إلا متفوقا هل كان موجود واستشراب ولا ما موجود يقول لك يا أخي أنا والله ما عندي مانع لكن ااا آه أنا أهل متفوق أو هذا هذا مفهوم خاطئ إليه لأن الالتزام يساعد على حفظ الأوقات ورعايتها إخواننا المفروض ييجي الأول في الكلية منه، البجنب في النجيلة والنس نس، ولا البصلي ويجي الجامعة ورجع البيت طوالي وبعد صلاة العشاء ما عنده أي شلة ولا ونس، المفروض يتفوق يا تو. إخواننا الالتزام لا يعيق دراسة أكاديمية، الالتزام يساعد لأنه يحفظ عليك أوقات تهدر سدى مع إنه الزول من الشيطان، الأوقات البجذاف ونسات ما بوليو دي بتضيع الزمن وبدي بقطيش، وكان جبطيش. أو ما نجح وفشل ما بقوله لأنه كابت والناس كثير في الكلية مع البنات لكن كافزه الالتزام وما نجح يقوله ده من كثرة الالتزام شوف التلبيس إن تمسسكم إن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من شنو من عند الله أو في الآية الثانية يقولوا يطيروا بموسى ومن شنو ومن معه واذا منكم انتم فبنقطع ثم انظر إلى جملة الشباب الملتزم هل تراه متأخر عن الدراسة ما كل كليات فيها الشباب ملتزم وفي مراحل مختلفه فيه الناس متفوقين وفيه الناس وسط زي وزي بقيت الطلاب الفرق شنو يعني الالتزام لا يؤثر على هذه المسألة طيب أما الأهل أنا اعذرهم أهلك اعذرهم أعذرهم لماذا لأنهم يخافون عليك ويشفقون عليك ويريدونك أن تلتزم ويشفقوا عليك ويريدونك ان تتفوق هذا شعور نبيل من كل والد ووالده لكن انت الذي عليك ان تبرهن ان الالتزام قرين التفوق بمعنى تفوق اخلاقيا داخل البيت غير من سلوكك معه مساهم الكثير كويس قوم الليل يحرص على الاستثمار والدراسة الأكاديمية، ستجد الأهل أفرح الناس بالتزامك وبتفوقك معنا طيب المفهوم الرابع والأخ, والأخ والال القبل الأخير من المفاهيم الخاطئة حول التدين الخوف على المستقبل مش أخوانا مستقبل الحياة المادية لا يقول لي ربما لا أستطيع الثبات ربما لا أستطيع الثبات ولقد انتزعته أمكن ما أقدر أواصل أنا خايف، الالتزام هذا صعب هو صعب ولكنه يسير على من يسرف الله عليه يقول لك أنا والله أمكن ما أقدر ألتزم طيب وهذا أرد عليه أقول له أتدري من تعامل في الالتزام أنت من تلتزم بتعامل منه مدير بنك، ولا رئيس تمهورية أنت تعامل قبل العالمين فإذا صدقت في التزامك وبدأت الالتزام بحسن الظن به سبحانه كان التوفيق قرينك ان شاء الله ثم لماذا انت مهزوز وتتهرب هل تتعامل في امور دنياك بذات العقلية لما تبدا اي مشروع بتخاف تقول حيفشل وبعدين ما حنجح بتخاف هل تتعامل بذات العقلية في امور دنياك ولو كان الناس يتعاملون بهذه العقلية في أمور دنياهم ما نجح أحد في دنيا طيب وكذلك من المفهوم الخامس الذي يمنع كثير من الشاب بالالتزام ويأتيهم الشيطان من باب ماضيه وذنوبه ومعاصيه الكثيرة وماضيه المظلم يقول لي يا خي سمع أنت الشيطان يقول له أنت تلتزم بعد ما كملت الشغل كلها. طبعاً يقول لك السبع وشلون؟ السبع وشلون؟ وذمة؟ السبع غيتو يمكن تكون السبع هي السبع المبقيات لكن ذمة لي أنا ما أعرفتها. في ذل عارف يا إخوانا؟ أفيدوني يعني أفادكم الله. السبع عرفناها. احتمال تكون السبع المبقيات. ذمة السبع دجنو؟ غيتو يقول لك بعد ما عملت هذا كله يا زل هوي؟ أنت الله ما يقول منك. الزيج ده ذاته يسيء لناس الدين كان بيجيت معهم الناس بينفروا منهم يجيوا بكلام زي ده يعني يوفروا طبعا يا اخواننا علاج ذلك انه فر من المعصيه ووقع في الكفر المعصيه الامور التي كان عليها اما الكفر انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون يا أخي انتا شوف الكفر ربنا بيغفره يا أخي ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنون كفار وعزبوا المؤمنين سنغفروا بعد ما حكم عليهم أدّاهم مسايا حدال ثم لم يقول الحسن البصري هذه أرجى آية في كتاب الله فتنوا أولياءه عن الدين ثم فتح لهم باب التوبة شارون ده حسن فتنوا منهم وانتوا لما فتنوا باكر ذلك قال يسلم ربنا يقول إسلامه سبحان الله دين عجيب ولذلك يعني ده مفهوم المفهوم الاخير للاسف الشديد ظن بعض الناس ان الالتزام يؤدي الى الجنون وان قراءه القران بكثره تذهل العقل يقول اسمع ما تقرا القران كثير كلمات القران كثير بجد إخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جن له جبريل يتنزل إليه بالوحي الرسول صلى الله عليه وسلم لما تتنزل الآيات يتحدث عن الوحي قال أسمع الوحي كصلصله الجرس في أذني يعني ما بسمع يعني كلام عربي الناس بأ. بسمع صلصله جرس قال فينفصم عني وقد وعيت لما نجرس زي ينتهي مية ايه قالوا له في الفتره دي يكون حافظه طوالي طوالي يقولها عشان يوريك انه الكلام ده ما قالوا من راسه ما دفع من راسه كلام وحي والا جاب اجناز 100 ايه سوره كامله تنزل وينفصل عنه طوالي يكون حافظها عن ظهر قلب سبت ربنا قال له شنو لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فإذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه بل نبسلت في الليلة الشاذية قالت عائشة ينزل عليه الوحي فيتفسد عرقا الصبب عرب يعني شديد، ليه ما جنه الصحابة ليه ما جنه هذا كلام ما صحيح الدين ما بجنه فالخير انه دي شنو بجنه وانه بذي للإنسان يقول لها ما ما تخوش في الدين شديد، ما تشد عمك طبعا دي مخالف التصوف بالناسبة زرعوا في الناس المخاوف دي ربنا قال عن القران الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ما بجنن ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر شيء مليسر قران ربنا وكلامه ما بجنن ولكن التربيه الخاطئه يقول لك يا اخي الزول ده يعني مربط مربط مالو يقول لك كان بيجي القران كثير اصل الزول ده عنده مشكله حاجه ثانيه عنده حاجه نفسيه ثانيه وقام في جنه دائجا القرآن كويس ودذاته جن كويس كويس لما فلق الناس في ناس لما نجنه في نوع من الناس لما يكون لما نكون يعني كويس طبيعي ما بيقول القرآن مما تبدأ يتعكر يبدأ القرآن كتير دزاته جنه كويس البقل القرآن ده برضو جنه كويس هذه مفاهيم خاطئه طيب المعوق الخامس البيئه المثبطه والبيئة المثبطه هتكلم عنها في نقاط النقطه الاولى خوف النقد والفرار من التصنيف كثير من الشباب يريد ان يلتزم لكنه يخاف ان يصنف شاب كويس يريد ان يترك المصافحه لكن اذا ترك المصافحه الجيران والاهل والعشيره سينسبونه الى جماعه معينه وهو لا يريد ان يكون من هذه الجماعه مع ان ترك المصافحه سنه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم فكان لابس اشكيرته بلوزه ما لا تصافح يا اخواننا كذا خلينكم المصافحه الفائدة الفائده فيها شنو يعني هل ممكن الناس يسلموا على بعض الاولاد يسلموا على البنات والبنات يسلموا على بدون ما يصافحوا انت عارف المصافحه في الدول العربيه كلها ما في الرجال ما قاعد يصافح الرجال في اي دوله يجي داخل صباح الخير ويجي في جنبك في الموقف بتاع المواصلات ما في زول بيسلم على اسمه في تصفي قال البت البنات بالذات الاولاد كده خلوه البنات ترك المصافحه مريح جدا بالنسبه لهم اول حاجه عشان عضلات ذاتها ما تتعب لانه كان بيصطح كتير ايدك بتتعب دي احسن احسن لادته في ما في وي فبالناس كرت مما صعب تركه المصافحه حيقول لي يا اخي سمعي انت ما لابس النقاب لأنه في ذهن الناس الناس ما هم الناس لابسين النقاب ده ما صحيح الدين انت قد تخفق في جوانب ليس بالضروري ان تخفق في كلها كما قدرت تلتزم بباقي الاشياء وقلت تلتزم بترك المصافحه وتركه المصافحه مش بالضروري ترك المصافحه بعد ما تعمل دجن ما ضروري ما في ناس قل لك أنا ما عندي دجل، بس كده بصفح يا من أعمل دجل، خلي المصافح يا من تعمل دجل لحد ما ت... خلي المصافح وعمل الدجل مش تخلي الدجل والصافح وت... وت... وهكذا، فالخوف من التصنيف هذا إشكال من الإشكالات وأنا أقول من ترك شيئا من الشريعة خشية التصنيف لا حجة شرعية لا حجة شرعية له إذا لقي الله لو أنك دخلت في قبلك وانفضى الناس عنك ووقفت أمام الله يوم الموقف العظيم يوم يفر المرء من أخي من اخيه وأمه أو أبيه وصاحبتي وبنيه لكل مريء منهم يوم إذن شأن يغنيه لن تجد من يدافع عنك فاياك أن تترك شيء فيه مرضات لله خوفا من نقد الناس وأنا أدريك حاجة عجيبة ملاحظة في المجتمع واحده ساكنه في حي بتطلع الصباح لابس شكلت بلوزه ومرات تكون ضيقه زي ما قال رساله الوسامه إني اخاف ان تصف حجم عظامها كويس بعدين مرجو بيتكلم عنها واحده كانت بتاعه حفلات في نفس الحله قامت لبست الخيمه زي ما نقولوا وتلقبت يبدو تبدا حديث المجالس بالله بعد ما كملت الحفلات كملت الحفلات جايه قال عايزة قال تبس الخيم والشنادي وينضم عنا وبيد فلانة لبسة وبيد فلان ما عم ما بتكلم عن الشر بتكلم عن الخير وده مؤشر خطير في أن الفطرة بدأت تنتكس ده إشكال من الإشكالات طيب من معوقات البيئة الرفق السيئة وقد أنا براه أكبر إشكال بالنسبة للشباب وانا اديك مقياس للرفقه السيئه عشان ما تتهم اصحابك المعك ممكن يكون معك اصحاب ما تقوم تتهم وتقول للرفقه السيئه انا اديك لها مقياس لا تعين على معروف ولا تشجع على طاعه ما تعينك على المعروف ولا تشجعك على الطاعه بل تردد في اذنيك عيش شبابك الشله بتقول لك عيش شبابك كان الالتزام قيود وآثار وهذا وهم شيطاني بدل الالتزام قال الله عن نبيه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهي تحضر الإنسان من أسر الشهوة ومن عبودية النزوة والالتفاف حول الذات وتجعلك حرا بعبوديتك لله ثم لو عشت شبابك ومت قبل التوبة ماذا تقول ربك وأي علاقة أسس بين اثنين لا تؤسس على الطاعه هي خساره يوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لذلك الرفقه السيئه اشكال اشكال من الاشكالات يعني حقيقه انا جاني شاف مهموم هم ضربيه تلفون قال لي لا لا جيت وتاخر ما عندي وقت يبكي في التلفون و بحقين و ماشي السوق العربي المحل المفلال لقيت قال فعلا كان قال لي شوفت أول حاجة أنا شاب صغير عمره عشرين أو واحد عشر سنة قال لي أي معصية. تتخيل في ذهنك أنا عملتها أي حاجة خمرة خروين بنجو. أي معصيه تتخيلها زنا باي حاجة تتخيلها قال لي عملتها عقوق والدين السرقة أي شيء تتخيل انا عملتها بعدين جاني ما شاء الله دينه كبير قال لي أنا امتزمت الان لي عشر يوم بس عشر يوم بس وخلص الجامع وصلاة الصبح منا الله خلال لي ما الصبح حاضر ولا بصلي ذاته شوف الهداية تجي مرات منحة سبحان الله والله يا اخوانا الهدايه دي حجيبة خلاص فعلا تدل على ربوبيه الله وقهره فوق عباده الهدايه شي عجيب فقال لي مشكلتي في الشله تحتي قال لي الشله دي هو ماذا يخليه لكن انا حليت له حل بسيط جدا بالمناسبه قال لي مشكلته انه لما نجي للشمس للشلة يضحكوا في أول ما يجب هناك وقولوا طالبان وصل وبيجي سموه الملة. مثلا اسمه إيهاب مثلا الملة إيهاب أهلا يا ملة وبعدين لما الواحد فينا من البقية كله أنا جارك يريد ويضحكوا أنا الناس ده تعبت معهم قلت كلام بسيط جدا قلت ليه كنت بتحمل العصيان ده كله كانوا بيسخروا منك قل ليه ما بيسخروا مني قلت ليه ما الذي يجعلك تحرص عليهم يعني ليه أنت يعني معهم شو يعني ما فيهم كلامي قلت له باختصار هذه شل لا تستحق ودك ولا وقتك ولا احترامك لهم هل في شيء بيانك في الرباط قال لي ما في الرباط بس تلاقينا في الجامعة قلت له هم الوحيدين الموجودين في الجامعة ولا في تاني غيرهم قال ليه تاني غيرهم قلتني نشوف ناس تانين غيرهم ولا تعين لهم قال جاب عليهم شنو ناس بيصخروا منك ودهيرا تجي عغلة الضلال وأيام الضلال ما كانوا بيصخروا منك لما تجي في الاستقامة يسخروا منك دي ايه اول حاجة غير جديد لك بتتعطيهم جنبك، ووفائك وودك وإخلاصك وروحك واحترامك أبي خد قدامهم صفر قال لي والله يريحت من راح الشديدة خلاص وكان بيتخيل انه ما في طريقه الا يكون معاونهم غير جدير بالاحترام لا تجازف بدينك ولذلك اقول انه هذا من الاشكالات تحت الواقع يعني الواقع اما خوف النقد والمجتمع واما الرفقه السيئه في المجتمع او من الواقع المسبب إشكالاته الطوفان الشهوه واخبرت الشباب ان لي رساله سوف ترى النور قريبا إن شاء الله حول العلاقة بين الطالب والطالب الجامعية بالذات، وسوف تناول بعد ذلك كل علاقة بين شاب وشابه وأنا أود أن أقول بعض الشباب على علاقة عاطفية وهذه علاقة قد يكون فيها شيء من الطهري والعفاف هي مجرد لقاءات يومية مع الضحك وجلسات تجادب أطراف الحديث بعيدا عن الأسرة يعني أحلى ما معرفين وبل ما بكي إذا تنشأت تقول لي أبوه أسمع الليلة يا أبوي أنا كان شفت زميلة والنسة معه ونسى شربنا البارد واسمها شو دي ماذا وشربنا ماذا في الكافتيريا وقعدت ونس معي ما بطاية تقول كلام دي طبعا و... حتى لو كان بتونسوا ونسى عاديا طيب وبعيد عن مراقبة الله في السر والعلم ويوم أن يقرر هذا الشاب أعظم قرار في حياته وأخطر قرار منذ أن ولد وهو قرار العودة بالكليات إلى الله أن يعود بكلياته إلى الله تظل هذه العلاقة وشبحها العلاقة العاطفية تطارده وربما تعيقه يا يأخي طالب قال لي والله شيخنا قال أنا البدي ما قادر انسخ والله قال لي انا في في السنه المخيره والله افتح الكتاب قاعد يشوف لي الكتاب قال لي بالله قال لي لما الكتاب وصفحات الكتاب لي معقول الحب ده يخلى الزوجه الحلال ما يجوز انه لانه بيصرفك عن الله يا أخي ينبغي اولا قاعده في الحب كل حب ينبغي ان يكون تبع للحب الاعظم تحب الله بعدد بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام لانه الرسول منه لانه رسول الله تحب الصحابه لانهم نصروا دين منه دين الله تحب الاولياء والصالحين لماذا لانهم استقاموا على شرع الله تحب وهكذا كل محبه تبع تحب زوجتك تحب الريتك لكن اذا بدات هذه المحبه تعيق التفكير وتصرف القلب وتشغله عن التعلق بالله هذه محبه باطنه والحل والعلاج ان تحول هذه العلاقه الى علاقه شرعيه بميثاق غليظ بان تتزوجها وتطرق باب اهلها وريث ما يتم الزواج عشان الشيطان ما يلعب لك طيب والله يا شيخنا انا خلاص بحبها في الكليه هنا ودار الزواج لكن لأنه ما عندي ما مجاهز ما حمشي أكلم أحلى يظل حب بناتنا هنا في الكلية ولقاءات لحد ما أزوجة أقول لك لحد ما يتم الزواج هي أجنبية وأنت أجنبي بالنسبة لها فلا تجلس معها ولا تحدثها ولا تنبسط معها في تعاف في تعامل عفوي حتى ولو كان قصدك شريف وافقنا انت قلت والله انت ما عندك قدر الان لحد ما تتخرج البدي ما عندك مع علاقه نهائيا بس لا الله العادي زي وزي اي زميله ما تقول انا لانه حتزوجها هعمل كده ياخي ورد حاجه لو مشيت خطفت عين ابوها ووديت اهلك وجوك ويتعارفوا وقال لك اديناه خلاص وما حددوا موعد العبيد انت في الكليه وهي في الكلية ما تتلاقوا ولا جزاك تتوناس معاه ولا جزاك تشرب معها حاجة بان بعد ما تمشي أهلاء ويدوك لها أهلاء أعرفين كنت خطيبة لأنها أجنبية بالنسبة لك إخواننا الأجنبية في ناس في السودان الأجنبية دي إلا تكون خواجية بس دي الأجنبية في رأسهم أقول لكم الخواجية زادين قاعدين يصابحون أراك شنو ناس الأمم المتحدة دي قاعدين نقاعدين صابحين أها دي أجنبية صح صح أجنبية ما في شك أراك شنو يأخذ الشديد بكلام ما. ما صحيح طيب طيب من ال الأشكالات تعتى الواقع تعدد الجماعات وكثرة الفصائل الإسلامية كثير من الشباب في حيرة من أمري بسبب كثرة الجماعة وربما تعيقه عن الالتزام الجاد يقول ما عارف الحق وين وأنا أرد إن كنت اسلم أسلم أن هذا قد يحدث اضطراب فكري اخواننا أخوانا ده ممكن يعمل اضطراب فكري متاكد ممكن يعمل زعزع ولكن لا ينبغي أن تترك الاستقامه على الكتاب والسنة لاجل هذا الواقع الأليم بين الجماعات ليه لأن الكتاب والسنة ليس حكري للجماعات والحل عندي الحق ميزان فوق كل الجماعات يعلو عليها ولا تعلو عليه والميزان الذي أضعه لك كتاب ربنا وهدي نبينا والإجماع إجماع العلماء وفهم الصحابة فما من جماعة وإلا وهي توزن بهذا الميزان وفاعدة هذا الميزان أنه يكفيك إذا عرفت المنهج الصحيح فكن عليه ولا تبالي كن على المنهج الصحيح ثم عليك بنوع من المجاهدة والتجرد والبحث عن الحق طالما أن عقلك سليم وفكرك صحيح أنت في أمور دنياك تحضر الجامعة وتسأل عن المحاضرات وتدخل المكتبة وتعرف أي نوع من الثياب تشتري وتجيد استعمال كثير من التقنيات بذات الاهتمام يبحث عن الحق وستجده وستجده إن صدقت مع الله يا أخواننا لو في محاضرات فاجتك في الكلير بتعمل شيء بتبحث عن ابحث عن الحق بذات كيفية والنقطة الثالثة يعني النقطة الأولى الميزان والنقطة الثالثة التجرد في البحث عن الحق النقطة الثالثة الثانية الثالثة الجماعات الإسلامية موجودة لها حد أدنى من الفضائل والأخلاق والسلوك القويم متفق عليه فأين أنت من هذا من هذا الحد الأدنى؟ يعني الجماعات حتى الموجودة في الساحة والفصائل عندها حد أدنى متفق عليه إنه حرام أنت وين من الحرام المتفقين عليه والنزر كلهم أنا أسلم أن وجود الجماعات والفصائل قد يحدث شيء من الحيرة والإضطراب الفكر للشباب، ولكن لا أجده لا أجده وأقره سبب يمنع عن الالتزام أخشى أن يكون سماعة لأجل أن يخرج الشاب من الالتزام والاستقامة يقول زي ما واحد سأل قال يا شيخنا التنبغ ريفوش قال له والله العلماء اختلفوا ناس قالوا حرام وناس قالوا مكروه قال نسف يا من التفر ده ما داير الحق ده دارتم باكلة كده ما داير حق وجود الجماعات ما بيمنعك تبحث عن الحق وما بيمنعك إنه في حد أدنى من الالتزام حرام إن كل جماعات هل انت انتهلك يعني الجماعات متفقة على حد أدنى من الفضائل مكارم الأخلاق هل أنت عليه أنا لا أريده بابا للتهرب ولو طالما الجماعات مختلفة أنا لحد ما يتفقوا أكون في ضلال ذا هل هذا يعقل؟ نحن أنا لا أقر بأن أن أن أو لا ألزمك بأن تلتزم جماعة معينة لكن الزمك ألزمك بالحق التزم الحق ولا تلتزم الجماعة الموجودة في الساعة أو الجماعات الموجودة في الساعة التزم الحق الذي تعرفه عن رب العالمين وعندها سوف تهتدي إن شاء الله وتكون من الناجين وهذا هو هدف هذه المحاضرة طيب أختم المحاضرة بمنارات ومعينات في طريق الالتزام المنارة الأولى دعاء الله والاستعانة به لا يفتر لسانك عن الدعاء بالالتزام الجاد والاستقامة الصادقة ولا يتراجع قلبك عن هذا الأمل والطلب ده أول شيء يخونا شوف إنت حتى الجماعات أنت ما داير فرقاني يفرق لك بصيرة أدعو الله أنه يهديك إلى الحق ثم المنارة الثانية في طريق الالتزام لا ترضى عن نفسك ولا عن واقعك إياك أن ترضى عن واقعك الرضا عن النفس كما قال المتيمية في التحفة العراقية رأس كل خطيئة ورد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتي أعمالنا أثبت لنفسك سيئات ثالثا المنارة الثالثة أول طريق الالتزام القابلية والاقتناع وبعدها المحاسبة للسير في الطريق الصحيح وابدا والله سيتم عليك النعمة بمعنى أدخل الالتزام ولا تتردد رابعا توطين النفس والاختيار الحاسب إياك أن تأسود او ان تؤخر التوبه فان تاخير التوبه ذنب وهي اعظم جنود ابليس كون عندك ذنب مثلا عندك ذنب من الذنوب وأخرت التوبة التوبه من هذا الذنب بما في ذنبين لما تجد تتوب تتوب من أمرين تتوب من الذنب وتتوب من تاخير التوبه من الذنب ثم رابعا لا بد من تعميق المفهوم اليقيني للاخره عمق النظر في الدنيا واعطها مساحتها التي تستحقها من من قلبك وفكرك مع دوام ذكر الآخرة وتعظيم خالقها سبحانه وتعالى طيب ده خامسا سالسا وأخيرا من منارات الالتزام البرامج العملية والبدائل النافعة وأقول فيها مجرد إخوان هذه أهم نقطة في المحاضرة أهم نقطة في المحاضرة ده تلتزم أنا أديك كلام مريح جدا مجرد الالتزام الشخصي والاستقامة الخاصة دون أن يكون لك دور إيجابي وحركة فاعلة من الدين يضعف الالتزام ويقنع الشيطان بمعنى عشان تلتزم ادعو إلى الله ليه لأنه بعد ذلك حتبقى في حاله ضيق انك انت ممكن تخالف قولك شنو فعلا سيحملك الدعوه على, على الالتزام ليس العكس في يقول لك والله انا ما حدعو الى الله الا بعد ما ابو شنو مبرا من الذنوب اذا انت لن تدعو الى الله حتى تموت لماذا لانه لو كان الدعوه الى الله تحتاج الى براءه من الذنوب ما دعا الى الله الا الانبياء والرسل ولذلك اقول لك عشان تلتزم إلى الالتزام دعوتك الى الالتزام لا تطمع الشيطان فيك ولا تطمع الشله ولا الخله ولا المجتمع فيك بمعنى البرامج العمليه يعني كون تشارك في برامج عمليه اخواننا انا لا اطالب بان يكون كل واحد منا صاحب منبر للقول خطيب جمعه او بيتكلم في في الحلقات والخطب لا ولكن بالقدوه والمساهمه ساهم في اعمال الخير في جمعيه دعويه شارك فيها ادفع قروش جيب عربيتك لما تعمل كده بتكون تجاوزت مساله الالتزام الشخصي بتكون قفزت قفزه كبيره في الالتزام يعني لو قعدت تباري التزم واخلي ده ولا اخلي ده خش في برنامج عملي دعوه حتى نفسك التزمت تلقائيا ده اهم شيء ثم لا بد من البرامج التسكويه المواظبه على ورد يومي من القران يخوانا أنا يؤسفني إنه كثير مننا بمر عليه شهور ما بكون فتح المصحف دوقنا أعوذ بالله من الجفاء معقول إلى هذه الدرجة وأنا ادركت سبب قسوة القلب وجمود العين يمر عليك شهر لا تقرأ القرآن أو أكثر؟ هذه مشكلة مع كثرة الذكر والنوافل والطاعات وتلمس أبواب الخير والحرص عليها الحرص عليها شنو يا أخواننا نحن في أبواب الخير دايرين الخير دا نعمل الاستقامة لما تجينا. باردة لكن انت مشي تكوسة أخي لا معنى ممكن يمشي تكوس الدنيا ممكن يمشي أشياء تانية لكن يمشي تكوس عمل خير يسافر عشان يعمل عمل خير يقولك يا أخي خلي جونا هناك عند دائرين مننا هنا يا أخو ما دائرينك انت داير الجنة. الجنة لذلك هذه مسألة ثم في البرامج العملية لا بد من الأجواء الإيمانية والمحاضن التربوية هي الدروس والمحاضرات والمساجد والشباب الطيب يعني أنت كلما تحرص أن تكون في مجموعة مع شباب في المسجد عندكم برامج جديدة بتعلقوها بتحضر محاضرات باستمرار في المساجد بتحضر الدروس بتكون مع شباب طيب ملتزم هذا يساعدك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت تحت عنوان أريد أن ألتزم ولكن أرجو وآمن أن يكون الأمر قد اتضح ومعالمه قد استبانت ومح ومعالم ومع وملامحه قد اتضحت والطريق قد بان لنا جميعا صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ إلى البر والتقوى ويتقبل منا وإياكم أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم